اَفَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا اَفَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ من يشاء ويهدي من يشاء ف ش يَهديمَشَ فَل تَه ننفسسك عَلَهم حَسرَرات فلا تَذهب نَنفسسك لَهِم حَسرات إ اللهه عَليمُ بِمَا يَصنعون إ الله